مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَتْ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآلَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا الرَّصَدَا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ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 119. فمن يؤمن بربه فَلَا يَخَافُ يخاف وَلَا ولا وَأَنَّ 110. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون 111. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 112. وأما 129. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا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 كُمْ ضَرضَّ وَلَا رَشَدَ قُلْ إِّي لَ يُجرَنيِي مِن اللهَِّ حَد وَلَ أَجددَ مِن دُونهِ مُتَحَدَ إِلَّا بَلَغَم مِنَ اللهَِّ وَلِسَالاتِ وَمَي يَعصِ الله وَرَسُولهُ فَإِن لَ لَا رَجَهَ وَمَيْ يَعْصِ الَّه وَرَسُولهُ فَإِنَّ لَونَ رَجَهَّ مَ خَالدين فِيهَا أَبَدَا حتىََّ إِذَا رَأومَا يعَدُونَ فَسَيعمُونَ مَنْ أَباف نَ صِرَ وَأَقَلُ عَدَدَا